وَيَسْأَلُنِي عَنِ الْأَخْبَارِ قِفْلِي يُطَالِدُنِي بِهَا وَأَنَا أَشِيحُ يَظُنُّ بِأَنَّ بِي بُخْلًا فَيَقْسُ وَأَنِّي إِذْ أُكَاتِمُهَا شَحِيحُ وَيَعَلَمُ أن أحنو وصادري وإن ضاق الزمان به فسيح وإن ضاق الزمان به فسيح ولو أني بها لغارت نظارته وجاف به القريح بناظرين وصوحت الأزاهر والسفوح وماذا قد أقول له وهذا دم الإسلام وألم يسيح وماذا قد أقول له وهذا نداء شفتي ذبيب شروب الأرض في دعة وأمن وهذا الشعب تنهشه الكروح تناوشه الطغاة فأين يمضي وهل بعد النزوح غدا النزوح يقارع طومة الإجرام فاردا وتشكر الجروح به الجروح شعوب الأرض في دعة وأمن وهذا الشعب تنشر القروح تناوشه الطغاة فأين يم وهل بعد النزوح غدا النزوح يقارع طغمه الاجرام فاردا وتشكو للجروح به الجروح, وتشكو للجروح به الجروح فكم هدمت طغاتهم على أنقاضه سقط الطموح وكم سفكوا دمان حرا أبيا فما وهن ولا وهن الجريح وكل أشجار تنتصب الضحايا صلابا حاركهم مريح فما سمع الكبار لهم صراخا وما نطق العي ولا الفصيح كأن ماء كريه وأن وجودهم عرض قدير على أي الجنوب سأستريح وهذا الجرح في كبري يصيح كأن دماءهم ماء كريه وأن وجودهم عرض قبيح على أي شا وهذا في كبدي في كبدي الجرح في كبدي يصيح